بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم شهر الحرام ولا الهدا ولا القلائد ولا القلايد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شنآن قوم أمين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 غير الله به وما أُهل لغير الله به والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب فاستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فَمَنِ الْضَّرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْر مُتَجَارٍ فِي الْيَفْنِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَا جَاء وَحِلَّ لَهُمْ قُلْ حِلَّ لَكُمُ الطِّيبَةُ وَمَا عَلَّمْتُمْ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمْ علّمكوا الله، فكُلوا مما أنصَكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم حل لكم الطيبة وطعه الذين أوتوا الكتاب حل لكم.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 إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين ثم إلى الصلاة فاغسِلوا جُهَّهكم فاغسِلوا جُهَّهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا بِرُؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ من من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا لا ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا يعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله, واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم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 وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسولي وعذرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا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 فعف عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاكم رسولنا يبين لكم كثيرا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 إنا رادئون أن لك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وقالت اليهود أن صار نحن أبناء الله وحباه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 اذ قَالَ موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء اجعل فيكم انبياء وجعل لكم بلوكا واتاكم واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أجباركم ولا ترتدوا على أجباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن يدخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنما داخلون. قال رجل من الذين خافوا أن عمر الله عليهم دخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون.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 لئي بسلط إلي ذكرت قتلي ما أنا بباسيق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أفهمك فتقول من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابين يبحث في الأرض يريه كيف يوارى سوء أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن إنه من قتل نفسه بغير نفس، إنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 الله غفور رحيم يا أيها الذين آمروا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميع ومثله معه ليفتدوا به, ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاؤ بما كسبا جزاؤ بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم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 يغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم ي يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون, يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتمته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أليم الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للسحت فإن جاءوك فاحكوا بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحْكِمُنَكَ وَعَنْ دَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاءَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ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 فلا تخشو الناس واخشوه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكوا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 ومصدق لما بين يديه ومصدق لما بين يديه من الدورات وهدى وبوعدة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أزل الله فيه ومن لم يحكم بما أزل الله فأولئكهم الفاسقون.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 شرعته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن يبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْ مَالَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَرُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِهِ يُقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَىَ وَلِ أولئك بعثوا من قبلكم ليعملوا أعمالهم أولياء بعد، وما يتولهم منكم فرنه منهم، إن الله لا يندل قوما ظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما سر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهل الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم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 كَاتَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ هُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ لِلَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أزل إلينا وما أزل من قبل وأن أكثركم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر ما كانوا وأضلوا عن سواه السبيل، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتبون.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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 أهل الكتاب آمنوا والتقوى لكافرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جناتا عيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما وزل إلي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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما هُزِل إليك من ربك طغيان و كفر فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالْمَصَرَاءُ وَالصَّابِئُونَ صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا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 والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ان شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار, ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه وما من إله إلا إلى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 صديقه كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ان لا قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا الكتاب لا تخلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من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 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما, ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا لا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم وددا للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن السيين وربانه وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا من فكتبنا مع الشهيدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أيد خلنا ربنا ونطمع أيد خلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابوه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء كفر وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.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 ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان رجس من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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا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 منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة, أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز أحل لكم صيد البحر وطعامه متع لكم ولسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماء واتقوا الله الذي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 فانيم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا وصيله ولا حام ولاكن الذين كفروا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان دواعد من الموتين أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان طامهما من الذين استحق عليهم الاملان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا من الظالمين ذلك ادنى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 وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي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 Kata, "Takwa, Inkum Tum Mu'minin." Kata, "Kurud, dan Naekul Minha, dan Tumain N Qulubuna, dan Nalma An Qad Cadaq Tena, dan Naekun Aleyha Min Al Shaheedin." السماء أزل علينا مايدا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وارزقنا ورزقنا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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَمَّا قَوْمُكَ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الْغَيْبَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ كَمِثْلِهِمْ وَقَدْ تَضَرَّعُوا بِالْغَيْبِ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا يَدْرُونَ كَثِيرًا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن كانت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شيئا ما توفيتني كنت أن ترقيب عليهم كنت أن ترقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم I'm